أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم ظ ل م و ا و ل ه ذ ا إ ل ا ب ش ر م ث ل ك م أفتأتون ا للعلوم أ ن ت تبصرون ق ا م ي ه لفضيله ا ل د ك ت و ل محمد راتب ا ل ن ا ك م ب ا ف ي ه ذكركم النابلسي للعلوم ن الاسلاميه ف ي د م ه ه فإذا و زاهق و ل ك م ا ل و ي ل م م ا تصفون و ل ه من ف ي ا ل س م ا ا ا و و ت ل أ ر ض و م ن عنده ل ا ي س ت ك ب ر و ن عن ب ا د ي ه ا ي س ت ح يسبحون س و ن ا ل ل ل ي و ا ل ن ه الحسنى ر ا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 أ ك ث ر ه م ل الله ي ع م و ن ا ح ق ف م معرضون و ا أ ر س ل ن ا م ن ق ب ل ك من ر س و ل ح ي م بل عباد م ك ر م و ن لا ي س ب ق و ن ه ب ا ل ق و وهم ل ب أ م ر ه ي ع م ل و ن ي ع ل م م ا بين أ ي د ي ه م م و ا خ ل ف ه م و ل ا يشفعون إ ل ا ل م ن ا ر ت ض ى وهم م ن خشيته مشفقون ى I'm gonna d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 ف م ي س ب ح و ن و م ا ج ع ل ن ا ل ب ر من ق ب ل ك ا للعلوم خ د أ الاسلاميه خ ل كل د ن ف ق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 خلق الانسان من عجل ساريكم آ ي ا ت ي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا ي ك ف و ن ه ل م و س ت ط ي ع و ن ر د ه النابلسي و ا هم س ت ه ز للعلوم فحاق ب ا ا ل ا س و ا م ي س ت ه ز و ن لا ي س ت ط ي ع و ن نصر ن أ ف س ه م الله ا ي ر ح ب و ن ب ل م ر ح ي م ولئن موسوعه النابلسي ع ذ ل ي ل ع ل ن م الاسلاميه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 وكن انسلناه افانتم له منكرون ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إ ذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي ل ف ل ه ا ل د ك ف و ن ق ا ل و ا و ج د ن ا م و أ ن ع ل ذلك ى م ه النابلسي د ي ن للعلوم الاسلاميه Uh-huh. موسوعه ا ل ن ا ب ل لكم و ل م ا ت ع ب د و ن م ن دون الاسلاميه ل ه ن اسماء الله و ا ا ل ح ي ن وجعلنا وإيتاء ا ل ز ك ا ة و ك ا ن و ا ل ن ا ع ب د ي ي ن ن ولوطا آ ت ى ش ح ك م ه و ع ل م و ن ج ي ن ا ه من ا ل ق ر ي ة ا ل ت ي ك ا ن ت ت ع م ل خبائث إ ن ه م ك ا ن و ا ق و م سوء ف ا س ق ي ن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 ر ق ن ا ه م أجمعين و د ا و د و س ل ي م ا ن إذ ي ح ك م ا ن في ب ل ف ي غنم ا ل ق و م و ك ن ا ل ح ك م ه م ش ا ه د ي ن ف ف ه م ن ا ه ا ل ي م ا ن و ك ل ح س ن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 إ ن ه م من ا ل ص ا ل ح ي ن وذنون ا ب ا مغاضبا فظن أن ل نقدر ع ل ي ه ف ن ا د ى ف ل ا س ل ا م ا ت م و س ج ب ن ا ل ه و ن ج ي ن ا ه من ا ل غ م وكذلك س ي ل ل ي ن و ز ك ر ي الاسلاميه إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا ر اسماء الله الحسنى له زوجه ف ي ا ل خ ي ر ا ت و ي د ع ك ن ا ر ا ح م و ر ه ب ا و ك ا ن ل ن ا خ ا ش ع ي ن فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا لهم كاتبون وحرام على قريه ا ه ل ك ن ا وقد به موسوعه واقترب ل النابلسي ح ق ف إ هي شاخصة أ ص ا ا ر للعلوم ا الاسلاميه و ي ن قد كنا في غفلة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 أ و ل ئ ك ع ن ه ا مبعدون ل ا ي س م ع و ن ح س ي س ل ا م ف ي م ش ه ا س ه م خ ا ل د و ن ل ا ي ح ز ن ه م ا ل ف ز ع الجزء أ ك ب ر و ت الاول م ل م و س ا ع ل ي ن ا إنا كنا ف ع ل ي ن ولقد ك ت ب ن ا ف ي ا ل ز ب و ر م ن بعد الاسلاميه ذ ك ر أن ل أ ر يرثها ض ا فان تولوا فقل اذلتكم على سواه الرحمن <تصفيق> المسلم